الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا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 ثمَّ أرجع البصرَ كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسيم. ثمَّ أرجع البصرَ كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسيم. ولقد زينَ السماة. الدنيا بمصابي حجعلناها ووما للشياطين ولقد زينت السماء الدنيا بمصابي حجعلناها ووما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير ول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 تكاد تميز من الغير, الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فاعترفوا بذنبهم. فاعترفوا بذنبهم. فسحق لاصحاب السعيد. فَذَكِّرْ لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ أُجَهِّرْ بِهِ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ أُجَهِّرْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ من والذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشو في مناكبها وكل من رزقه.والذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشو في مناكبها وكل من رزقه.وإليه النشور وإليه النشور.أأمنتم من السماء ان يقصف بكم الارض فاذا هي تمو <تصفيق> أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم. ولقد كذب الذين من قبلهم. فكيف كان نكير؟ فكيف كان نكير؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صاف؟ ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر من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 ان اذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل تجوف يعطون ونفور في ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أهداء ام من امشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَفَأَن يُنْسِرُكِ كِدًّا شَأْكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُل وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفا سيئة أجوه الذين كفروا.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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرايتم إن أصبح ما ومن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء